غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير ان في خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لآيات ان في خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لآيات لايات لانل الباب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 كما تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديين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 ربنا وأتنا ما وعدتنا على رُسُلِكَ ولا تخزنا يوم القيامة ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد فاستجاب لهم ربهم أن أول عامل منكم من ذكر أو أنفا بعضكم من بعض فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا فالذين هاجروا وأخرجوا من سبيلي وقاتلوا وقاتلوا وقتلوا لا أكفر عنهم سيئاتهم ولا أدخلنهم جنات ولا أدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله دهُ حُسْنُ الثَّوابِ لا يَظُرُّنَكَ تَقْلُبُ الَّذينَ كَفَروا فِي الْبِلادِ مَتاعُ قِلِيلٌ ثُمَّ مَأواهُم جَهانٌ ثُمَّ مَأواهُم جَهانٌ سَلْمِهَا ذَلِكَ لَكِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوا رَبَّهُمْ لَهُمْ جَنَّاتٌ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْهَا تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا خَالِدِينَ فِيهَا نُزُلًا مِنْ عند اللَّهِ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 الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند رَبِّهِمْ إن الله سريع الحساب يا أيها الذين آمنوا صبروا وصابروا يا أيها الذين آمنوا صبروا وصابروا يَصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ